كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر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 فماَا تثَعهُم شفاعة الشافِ فمَا لهُ معان التذكرَةِ مرضينَكَ أَهُ حُمرُم مستُافِه ثَوَت مِ قَسور بلْ يُريد كلُ مرئٍ مِنهُ أَ يُؤتصُحُ فَُّ ن